لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ر ج ي م ي في ق ا ت ل ب ل ا ل ل ه ا ل ذ ي ي ن ش و م ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا بالآخرة و م ن ي ه اسماء ت ل في سبيل الله ف ي ق الحسنى أو يقلب و ف ت ي ي أجرا ع م

و موسوعه ا لَا ا لَكُمْ ل ت ت ق ن فِي ب ي ل اللَّهِ ا ل ن ا ا ل و ا ل س ي ن للعلوم ا رَبَّنَا الاسلاميه ر ن

جعل لنا م ن لدنك و ل ي ا و ج ع ل ن ا من ل د ن ك ص ي ر ا ا ل ذ ي يقاتلون ن آمنوا في س ب ي ل ا ل ل ه و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ق ا ت ل و ن في س ب ي ل ا ل ط ا و ت فقاتلوا م ي ه

الذين قل ه م ك ف و أيديكم و ع ه ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك ا ة ف ل م ا كطب ع ل ي ه م ا ل ق ت ا ل إ ذ ا فريق م ي ه

موسوعه ي النابلسي للعلوم الاسلاميه

و لفضيله الدكتور م ح س د راتب النابلسي

اسماء الله و ك ي ل ا أ ف ل ا ي ت د ح و ن ا ل ق ر آ ى

ولو ردوه إ ل ى الرسول و إ ل ى أ و ل ي الامر منهم لعرف ل الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إ ل ا قليل

قاتل في سبيل الله لا تكلف إ ل ا نفسك و ح ر د المؤمنين عسى الله أ ن يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تمكيلا

يشفع ش ف ا ع ة حسنتين يكن له نصيب منا ه ومن يشفع ش ف ا ع ة سيئتين يكن له كفل منا ه وكان الله على كل شيء مقيتا حمي

تحية ح ف موسوعه ا إ ن ا ل ل ه كان على كل على شيء ح س ي ب ا ا ل ل ه ل ا إله إ ل ا س ل ا م ع ن ك م إلى ي و م

من اصدق من الله حديثا ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن أصدق من أصدق حديثا الله